لأجل المناسبة متى سؤال يا المخاطبة أخوكم ما اسمك عثمان ابن من ابن عبد الحفيظ ابن من البسافي أخوك عثمان البسافي يقول عن الاسم إذا أضيف إلى يا المخاطبة تقدر عليه جميع الحركات لأجل المناسبة توافقونه أم تخالفونه يخالفونك من أين أنت نسمة أين أخونا الذي من نسمة المشهور عمر أين هو قم يا أبا مبشر أنت مختبي ليس من عادتك الابتعاد هكذا إن تدن مني تدن منك موداتي وإن تنأ عني تلقاني عنك نائيا كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا حافظ البيتين حافظ البيات يا مصطفى أنت ممن يحب الشعر إن تدن مني تدن منك مودتي وإن تنأ عني تلقني عنك نائيا كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا السؤال الآن عندك يا أخانا من نسمة أنت استريح ومن أحيل على مليء فليحتل متى تقدر جميع الحركات لأجل المناسبة يا أخانا أبا المبشر؟ نعم Okey, Mubashir Lqab, ya Abu Hafs Syaikh, dan mereka mengatakan bahwa ayahnya adalah Abu Hafs. Ya, saya tidak mendengar apa yang Anda إذا كانت آخر الكلمة يا المتكلم يعني إذا أضيفها إلى يا المتكلم تقدر أنت قلت يا المخاطبة يا خان هذا قصدك لكن نحملك على لفظك يا أخان ولذلك العلماء يراقبون الألفاظ صح Walau tak mengganti maksud yang baik dengan kata-kata yang buruk yang membawa makna buruk. Kata, "Masa Allah." Kata, "Masa Allah." Kata, "Nabi SAW." Kata, "Nabi SAW." Kata, "Nabi SAW." Kata, "Nabi SAW." Kata, "Nabi SAW." Kata, "Nabi SAW." Kata, "Nabi SAW." المؤمن أو قلب المؤمن. المهم أن تصحيح الألفاظ لأن الألفاظ هي قوالب المعاني. إذن فضل استريح. إذا أضيف الاسم إلى يا الاسم أو الفعل. أنت يا أخانا أيها المسافر. إذا أضيف الاسم أو إذا أضيف الفعل أنت كنت مسافرا أصدق القول كنت مسافرا شوية؟ أين وصلت ها كنت تطوف على الأعائل فردا فردا السؤال بارك الله فيك تقدر الحركات لأجل المناسبة إذا أضيفت الكلمة إلى يا المتكلم هذه الكلمة المضافة اسم أو فعل أو حرف اسم لماذا لا تكون فعلا لماذا لا تكون فعلا اختر واحدا يجيب من أصحابك المقربين ما عندك أصحاب مقربون هجرتهم كلهم نسيتهم أين هو أين هو ها روح أيبات قم نعم الصاحب الرهيبات قم فهمت السؤال ما الجواب جواب الأسماء والأفعال الأسماء والأفعال يعني الأفعال تضاف إليه المتكلم ما شاء الله إن تعش فسترى عجبا نعم الأسماء فقط تراجع هذا منك لماذا الأفعال لا تضاف إليه المتكلم لماذا؟ لأن أنت لم تشتغل. حتى الفلسفة أحياناً يجلس. أنا ذا. من القائلها أنا ذا. أنت يا خان. أقوم. لأن الإضافة من خصائص الأسماء. أحسنت. صح. الإضافة من خصائص الأسماء والأفعال لا تضاف. Sah? Baik. Sudah diserih. Nada ya, Khanah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nada ulang. Sekarang, kita akan membaca ayat Ay. ini. Ay. Ayat ini adalah ayat yang terakhir الثالث ما هو المانع ما في شيء لو احنا حطيناش هذه الوحده مزال المانع, المانع. Asal, mana? Asal, mana? Asal, mana? Asal, mana? Asal, mana? Asal, mana? Asal, mana? Asal, mana? المناسب طيب نتكلم فوق يطفئون النور الاخوه في الطابق العلوي يطفئون النور ايوه تمام جزاكم الله خيرا طيب ايش اللي طلع هذا اشتغال المحل بحركة المناسبة ما معنى تقول جاء غلامي ايش هذا طيب نغير المثال نغير رسم كتاب جاء غلامي نفس الموضوع اللو ولا ذاك Jaa, um, awak ni naza fia sabih, eh, gimosh, gula, hua, abah, nak, saya suka, saya suka amal dengannya, Rukukin. Kalau soalan, sekitar. Insyaallah. Jaya. Menyewa jemur. Gula. Hanya. Tambah. Hanya. Cepat. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Alang. Faham. When we are Nahu or when the Nuhat, the agent is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, is, ليست حركة إعرابية في الواقع. معي لأن لا يناسبها لا يناسبها يناسبها كسر ما قبلها صح كما أن الواو يناسبها ضم ما قبلها كما أن الألف يناسبها فتح ما قبلها فهنا لما أضيفت غلامي إلى ياء المتكلم الياء يناسبها ماذا كسر ما قبلها مع أن،, مع أن غلامي هنا فاعل والمقرر أن الفاعل يكون مرفوعا وقال العلماء أو النحو أن هذا من المواضع التي يمنع من النطق بالحركة مانع ما هو المانع إضافته إلى جاء المتكلم ويسمون هذا المناسبة أن جاء يناسبها كسر ما قبله فعند الإعراب كيف نعرب جاء في الماضي مبني على الفتح هل نقول لتجردِه من الناصب والجازم؟ نقول الجواب لا نقول عرفتم؟ لأن الأصل في فعل الماضي هو البناء فلا يدخل عليه الناصب ولا يدخل عليه الجازم لا نقول لم جاء ولا نقول لن جاء عرفتم؟ إذا في فعل الماضي جاء في الماضي مبني على الفتح لا محل له من العرب غلامي عندنا فعل يحتاج إلى فاعل غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة أو الظاهرة المقدرة أنت كما ترى ليس أمامنا ضم طيب هذه الضم المقدرة ما الذي منع ظهورها اشتغال المحل اشتغال المحل بحركة المناسبة ما معنى هذا الكلام حركة المناسبة أن اليا يناسبها كسر ما قبلها واضح واضح أو لا طيب غلام مضاف وليا مضاف إليه هل في هذا الدرس إشكال الجواب في إشكال ما هو أمن القائل يوجد إشكال الأيام الأصل الكلمة. الكلمة واضح يعني ليس فيها إضافة لا لأنها من بنية الكلمة فرق بين القاضي القاضي والفرق بين غلامي ما الفرق الآن لو أبعدنا الياء أبعدنا إيش الياء طيب صارت غلام اضطرب المعنى الجواب لا لم يضطرب صح لو جئت في القاضي القاضي وبعدت لي نعم يصبح القاب القاب تغير المعنى تغير المعنى فهمت يا أخي وفيكم بارك إذن هذه موانع ثلاث: التعذر تقدر جميع الحركات، المناسبة تقدر جميع الحركات، الثقل فيه تفصيل قم قم وما أخبرنا الثقل ما الذي يقدر وما الذي يظهر؟ تظهر الفتحة. لماذا تظهر الفتحة لخفتها. لخفتها وتقدر الضمة والكسرة وتقدر الضمة والكسرة أحسنت يا أخانا جزاك الله خيرا إذن هذا الدرس لا إشكالة فيه لو انتقلنا إلى موضوع المبني مهم ولا ما هو مهم طيب ننتقل للمبني يا أحمد Al-Binah Ma-Tarifu Luzum Akhir Al-Kalima Halah Wahidah Baik Al-Kalima لا يتميز عندنا البناء ليش لأن عندنا كلمات معربة وهي تلزم حالة واحد مثاله فمن يقول أنا من القائل أنا قم أيها الأخ الأخير هناك قم ليس وراءك أحد القاضي غلام جاء القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي لزمت حال واحدة الجواب لزمت لكنها ليست مبنية ليس هنالك أحد يقول أن القاضي مبني لماذا لزومها هنا لوجود حرف العلة واضح ولذلك لما تقول جاء الفتى رأيت الفتى واضح مررت بالفتى Alah, kama tera, anha lazimat halah, halah satu, sahau la? Lwuarafna albinal uzum akhir kalimah halah satu. Qunna an al fatah, mabni, walak wa ila bih, sah? Ilah labu da nuzif al ta'rif, nuzif kaidin. Kamu kaid? قيدين نضيف قيدين نفعل به صح إذن نقول لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل هذه واحد هذا القيد الأول ولا اعتلال هذا القيد الثاني ما <سؤال> طلعش خل... عندك <ه? إعتلال> <كيف الآن؟ سؤال> طيب <نشطب على هذه. سؤال> <سؤال> Al-Qaid, yang ialah gamal, dan ada al-Qaid yang lain. Siapa? Ia agtilal. Baik, baik, apa? Agtilal jelas. Untuk menjadi akhir, nama itu huruf, huruf الواو الالف اليا وصلت لغير عامل احترز من العامل مثاله كلمة سبحان الله سبحان الله معاذ الله لا لا لا تخلط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 استعيد. واضح يا إخوة إذن لما كان السبب في لزوم هذه الكلمة عامل كان معرباً ولا مبنيا؟ معرب وما عاد الله معرب إذن متى يصف أن تكون الكلمة مبنية أن تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتناء واضح لو جبنا هؤلاء لو أتينا بهؤلاء بحيث يتضح المثال نأتي بهؤلاء والعرب كلها تبنيها على الكسر انظر معي الآن جاء هؤلاء هؤلاء الآن رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء. الآن تلزم حالة واحدة هل آخرها حرف إلا؟ لا هل هذا اللزوم لحالة واحدة سببه عامل؟ لا صح؟ صح أو لا؟ إذن صح أن تكون اسما مبنيا ومن هنا قالوا إن اسماء الإشارة مبنية واضح واضح أو طيب نأخذ مثال لمبني آخر يلزم حالة واحدة جاء الذي أحبه رأيت الذي أحبه مررت بالذي أحبه تأمل معي الذي تأمل معي إيش الذي لزمت حالة واحدة الجواب لزمت حالة واحدة طيب لزومها للحالة واحدة سببه عامل لا آخرها حرف إلا لا هذه لها ليست حرف إلا وإنما هي من أصل الكلمة واضح الآن فإذن قال العلماء أن الذي تعتبر مبنية وهي تلزم حالة واحدة فإذن المبني لا بد أن يلزم حالة واحدة بخلاف المعرف فإنه يتغير بتغير العوامل الداخلية علي. هات لي مثالا لمعرب أنت. أنت. الذي حكيت لي ما أدري على أنك أنت يحصل لك شيء. قم. نحن نتأكد. الله السّه. السؤال يا أخانا. هات مثالاً لكلمة معربة تغيرت بتغير العوامل. ذهب محمد صحيح antamasi, ماشي طيب apal لنا gilirha. Zahab ذهب محمد a, a, a, a, a, شو a, ولو كان خطأ يا أخانا كلنا نتعلم من الخطأ صح يا إخوة أو ما في أحد جاء هكذا والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلموننا شيئا كل عالم كبير يا أخانا جهبد قد كان لا يعرف شيئا صح صح ولا لا فإذا أخرج لنا هذه اليقوتة التي أنت مدخرها عندك جاء Muhammad. Rai tu? Hah? Rai tu Muhammad. Bercakap. Rai tu? Muhammad. Rai tu Muhammad. Muhammadan. Cep. Marar tu? Hah? B Muhammadan. B Muhammadan. الكلمة هي هي أو لا محمد لكنها تغيرت من حال رفع إلى نصب إلى جر أحسنت أجبت وأصبت ممتاز يا خاند تفضل أرأيت أن الأمر ما يحتاج إذن بان البناء أو لم يبين لكم بان أظن ما في إشكال صح ما فيه إشكال أذكر لي بعض المبنيات يا أخانا قم أنت أنت الذي قلت قد لي عاطف قل يا عاطف إيه مبني مش محتاجة إلى مقاولين هذه المسائل قد ذكرنا بعض المبنيات يا اخوة او نعم. ذكرنا او يبدو انك كنت مسافرا ها؟ الاخوة في الغرفة يجيبون يلا ها؟ الاسماء الموصولة والاسماء الاشارة والضمائر والحروف واسماء الشرط واسماء الاستفهام من هو هذا في الشبكه من هو يقولون ان حسين سلام هو الذي أجاب من الشبكه ومحمد شعبان نعم الناحو يقول اخطا في شيء ما هو لا قلنا المبنيات هو قال الاسم المبنيه او المبنيات مبنيات او قلت الاسماء المبنيه انا مبنيات <تصفيق> على كل استريح يا خان. عرفت الآن. <تصفيق> لابد أن تنفك عقدة النحو صح اليوم أو غدا أو بعد غد ومن سار على الدرب وصل استعينوا بالله واصبروا هكذا إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أنت تردد وإذا عزمت فتوكل على الله لقد شحذنا من همتك يا أخان لا تستطيع الإعادة أنت هكذا مبرمج لا تعيد لا لست سيئ الحفظ لا إن شاء الله ستكون جيد الحفظ بإذن الله سهل يا أخانا شيئا فشيئا اصبروا وصابروا كلنا كنا نحو هذا أو أسوأ طيب الآن اجلس من يعيد المبنيات من طيب عندك يا أخانا الذي وراء آخر واحد هذا أخ يقول أبشر يا شيخ بدأنا نفهم في النحو طيب هذه بشرة طيبة ويحب دلو يقوم حتى نتأكد من الخبر قم يا أخانا قم الأخير أسمعوا الاستفهام الأسماء الموصولة والحروف الخروف الظروف أسماء الإشارة لا بأس خير كثير جزاك الله خيرا إذن هذه المسألة لا إشكال فيها يبقى السؤال الذي أحدث ضجيجا أمس ما الفرق بين المعرب الاعراب والمعرب وما الفرق بين البناء والمبني أين الذين أحبوا النحو قم أنت ممن أحب النحو ها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 أحسن كذلك المبني هكذا طيب ما هي ألقاب البناء يا أخان أنت أنت ألقاب البناء مر بك شيء اسمه ألقاب البناء هل مر بك شيء اسمه ألقاب البناء ما مر بك ولا مررت عليه أنت من الذي مرع به القاب البناء عند الأخير الأخير السؤال حول القاب البناء سنكتبه على اللوحة السؤال. ما هي القاب البناء الجواب نعم الضم الكسر الفتح السكون أجبت وصبت يا خان محمد جمهور الضم الكسر الفتح السكون يبقى السؤال الذي بعده سنرجع إليك أنت هل مر بك شيء اسمه علامات الإعراب السؤال ما هي علامات الإعراب Apa ha? si wow. yang telah berada di anda? Huh? Sama Allah. Sama Allah. Sama Allah. Sama Allah. Sama Allah. Ya, semua orang yang terakhir. Eh? Adakah anda terakhir? Ya, ya, ya. Adakah anda ingin mengambilkan teman-tahiri atau <tacau> anda? Ya, طيب اليوم اليوم يوم الشبكة نعطون فرصة أخرى نعم الرفع والنصب والخفض والجزم الرفع والنصب والخفض والجزم من هذا من الشبكة قال هذا لا الإجابة ليست صحيحة الذي قال الضمه والكسره والفتحه والسكون صحيح طيب يا اخوه ولدك تقول مبني على الضمه او تقول مبني على الضم طيب تقول مبني على الكسره او تقول مبني على الكسر مبني على الفتحة أو تقول مبني على الفتح الفتح واضح طيب تقول مرفوع علامة رفعه الضم أو الضمة ضمة منصوب علامة نصبه الفتح أو الفتحة الفتحة مجرور وعلامة جره الكسر أو الكسرة الكسرة وصلت وصلت أولا إذن هناك علامات إعراب هناك ألقاب بناء، فاستعمل هذا في هذا ولا تخلط، لا تقول مبني على الضمة. طيب. Nmillikasa malam. poured… atas this is our not-ост requer naoi, atas become our not-full so my hera很多 material ila betul 10 beruki Оru 100 serta 100 do ذكرنا هذا أنها تقدر عليه الضمة وتظهر الفتحة لخفتها ألف نعم ألف لا تقدر فتح. في المضارع, المضارع إذا كان تقدر عليه الضمة والفتحة أيضا تقدر يفرق إذا كان آخره أو آخره آلف طيب إذن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني الإعراب هي الحركات والمعرب هي الكلمة نفسها والبناء هي الحركات والمبني هي الكلمة نفسها هذا من أجل التفريق بينهما طيب ثم بعد ذلك ذكر ما يختص للأسماء من العلامات وما يختص للأفعال صح فإذا جئنا وجعلنا ضع علامة صح أو خطأ الأسماء لا خفض فيها الأفعال لا جزم فيها الأسماء أو الأفعال لا خفض فيها الأسماء لا جزم فيها هذه أربع أمثلة أو أربع أسئلة المطلوب أن توضع علامة صح أو علامة خطأ. هذا السؤال موجه إلى الأخوات. هذا السؤال موجه إلى الأخوات في المسجد. التي يتابعنا درس النحو تكتب كل أخت هذه الأسئلة وتجيب عليها. ضع علامة صح. أقول ضعي علامة صح أو خطأ. الأسماء لا خفض فيها. الأفعال لا جزم فيها صحة وخطأ الأفعال لا خفض فيها صحة وخطأ الأسماء لا جزم فيها كل أخت تكتب هذه الأسئلة وتجمع الأسئلة إن شاء الله أو تجمع الأجوبة من أجل أن ننظر في طالبات العلم اللاتي جئنا لاجل العلم جزاهن الله خيرا تجمع الاجوبه ان شاء الله وبلا غش فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا لان هذا يسهل فيه الغش الأول ها والثاني الثالث الرابع لا نقرأ في الكتاب يا إخوة نقرأ في الكتاب الآن الآن نقرأ في الكتاب قال وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة الأول الرفع والثاني النصب والثالث الخفض والرابع الجزم ولكل واحد من هذه الأنواع الأربع معنى في اللغة ومعنى في الاصلاح النحات أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع وهو في الاصلاح تغير مخصوص تغير مخصوص كيف مخصوص له وصفه والضمة كعلامة أصلية وسيأتينا ما ينوب عنها تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل إذن السؤال الرفع يقع في الاسم أو الفعل الجواب يقع في الاسم و الفئة ترقب هذا السؤال غدا تسأل عنه هل الرفع يقع في الأسماء أم في الأفعال ماذا سيكون جوابك في الأسماء والأفعال نحو يقوم علي لاحظ أن الرفع في يقوم وهو فعل مضارع يقوم فعل مضارع كيف عرفت أنت يا صاحب العمامة هذا الولد قم اليوم يوم لبس عمامة؟ طيب يقوم في المضارع أم ماضي أم أمر في المضارع كيف عرفت اليا حرفه اليا حرف اليا حرف المضارع هم مر بك علامات تدل على أن الفعل مضارع إذا طبقتها تعرف أنه مضارع أو لا طبق ما هي علامات الفعل المضارع التي مرت بك ها ثلاث <تصفيق> الياء Dihon Al-Nua Adria Al-Nua Adria Adria Adria Adria Dihon Adria Adria Adria Adria Udia Ijlis Ya Mu'taz Ijlis Raja'i الدرس Barak Allah Fik Qom Eyuh الولad الصغير Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aliyah Aين Abok ليس موجودا أنتم الطلاب هنا ومن حي الأكواخ حي الأكواخ La ma a sabet ya buni, salah. Liawul pahut. Esa dia liawul pahut tadi. Huruf hijaiyah. Tapi, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? yang masuk? Siapa مجموعة في بيتين، مجموعة في أنيت، الحروف لا تدخل على المضارع. لا أريد من علامات التي تقدم ذكرها. وقلنا أنها تدخل على علامات تدخل على المضارع، وعلامة تدخل على الماضي، وعلامة مشتركة في الدخول على الماضي والمضارع. ما هي؟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 والأسماء الوصول ليست كلها مبنية لا بس نحن تدرج مع إخواننا عندنا اللذان واللتان وعندنا هذان وهاتان فهذا من باب التدرج مع إخواننا وسيأتي إن شاء الله هذا وأخ أيضا يسأل عنده رجله مبتورة هل يتيمم لأجل هذا من العلماء من يقول أنه يتوضى أما رجله المبتورة فاتق الله ما استطعتم وهذا الأقرب ومنهم من قال يتيمم للعضو هذا لكن طالما رجله إذا كانت رجله مبتورة أو رجله لا يستطيع أن يوصل إليها الماء إذا كان لا يستطيع أن يوصل لها الماء فاتقوا الله ما استطاعتم يتوضأ فقط عرفتم هذا هو يفزع المرء إلى التيمم لأمرين كما تقدم معنا إما لعدم وجود الماء فإذا فإن لم تجد ماء فتيمموا وإما أنه يجد الماء لكنه يجد مشقة في استعماله فعندها يتيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب عمار جناب فصال يتمرغ كتمرغ الدابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه أن يضرب بيديه على الأرض ومسح على ظاهر كفيه وجهه فإذا فيه أن الإنسان إذا كان عنده المال لكن يشق عليه استعماله فإنه يتيمم قد أباح الله له هذا طيب ما رضى ما رضى طيب قلنا وأما النصب فوفي اللغة الاستواء والاشتقاء وفي الاصلاح تغير مخصوص علامته الفتحة أو الفتح الفتح الفتحتين في الميناء وما نابعنا إذا العلامة الأساسية الرئيسية في النصب ما هي وفي الرفع ما هي وفي الخفض ما هي وفي الجزم ما هي السكون أحسنت تغير مخصوص علامته الفتح وما نابعنا ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل لن أحب الكسل Kesel istighaza minuh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubika min al-Ajz wal-Kesel. Wal-Kesel, adalah wafun daim, للمنافقين في أبواب الخير. قَدْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَأَى النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قليلة، والكسل من الأمور التي يزرعها الشيطان في نفس العبد كلما همّ بالخير. بعدين، بعدين، سأقرأ قرآنا. لا بأس، غريمشي توه بعدين، أقرأ. سأحفظ كذا، قرتوه، كل حاجة وبعدين بعدين أحفظ. وهكذا. حتى تضيع عليه هذه الأمور الطيبة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فانتحرص على أن يستمر الخير معك ولا تكون مشتة مذبذبا ومشتة العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاقه، وما نال أحد من الخير إلا بجد ونشاط لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر ولقدام قتال ويقول الشاعر أيضا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام فالإنسان إذا رام العلم والفضل والخير لابد أن يكون مجدا نشيطا أما يحفظ يوما وأيام منشغل عن الحفظ يقرأ يوما وأيام منشغل بالدنيا يسبح يوما وأيام غافل عن التسبيح وهكذا تجد أن أعماله متقطعة ولا يزال الشيطان وراءه حتى ينقطع ومن هنا جاء فضل الحرص على المندوبات فإن الإنسان إذا كان حريصا على النوافل حمى الفرائض وصلت وصلت لا لو كنت أنت ممن يحافظ على السنن الرواتب مثلا فإن الشيطان إن اشتغل فهو يشتغل في تفويت السنة الراتبة ومن هنا قالوا من فضائل المندوبات أنها تحمي لك الفرائض ما الذي جرنا إلى هذا لا الجد والنشاط هذا الذي يجر لهذه الفوائد ما هو الكسل لن أحب الكسل فالذي يجد في نفسه نشاطا فليق... فليقم يعرب من كان نشيطا يعرب ومن كان فيا فليبقى كسلانا من المتكي على الجدار على السارية أو الجدار قم لن أحب الكسل لن لا أبوه ابوه خرج يتوضى اخيا و تمام يا اخي انا عارف لان حرف نفي ونصب واستقبال صح أحب <تصفيق> ولا أحب أحب طيب منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره صح <تصفيق> والفاعل المسلمي مستتر وجوبا تقديره أنا والكاسة المفهول بمنصوب وعلامة نصب من خطايا على آخر <تصفيق> والكاسة وعلمة نصب الفتحة الظاهرة على آخره نظرت في الإعراف في الكتاب أو من عندك أحسنت أنت نحوي جزاك الله خيرا ولا نظرت قبله أبدا ما نظرت في المثال في الكتاب أحسن طيب جزاك الله خيرا الشاهد من إراد هذا المثال يا أخانا ما هو الشاهد ما ما شاهد في إرادة هذا المثال قم يا صاحب النظارة قم نسيت أنك صاحب النظارة صح أن الاسم والفعل يشتركان في النصب وليس النصب مخصوصا بأحدهما ينصب الفعل كما ينصب الاسم هذا إراده المثال، فأين الاسم الذي نصب، وأين الفعل الذي نصب؟ الفعل هو أحب، إيه؟ والاسم أين هو؟ الكسل، صح؟ كيف عرفت أنه اسم؟ ممكن يخاصمك أحد يقول كسل فعل هذا، دخول على واللام صح؟ قال وأما الخفض فهو في اللغة التسفل وهو في الاصطلاح تفض السريع تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها إذا نحن في انتظار الآن ما ينوب عن الضمة وما ينوب عن الفتحة وما ينوب عن كسر أنتم في انتظار أو لا علامته الكسرة وما ناب عنها ولا يكون الخفض إلا في الاسم. ها أنتبهي الآن. ها؟ هل أفعال تخفض؟ لا تخفض؟ صح. ولا يكون الخفض إلا في الاسم. نحو تألمت من الكسول. المؤلف. يحارب من Kesal? صح ويريد من طالب العلم Wajar. يكون مجتهدا نشيطا Wajar. من الكسول نعم قم يا Wajar. قم ورافع يدك Wajar. لابس الثوب Wajar. تألم في الماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك وتضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل من الكسول من حرف جر طيب، الكسول اسم مجرور، وعلامة كسره الكسرة الظاهرة على آخره، أحسن ت، والجار مجرور متعلقاً بالفعل. طيب، إذن الخفض لا يكون إلا في الأسماء. قال وأما الجزم فهو في اللغة القطع وفي الاصطلاح. تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه إذن العلامة الأصلية للجزم ما هو السكون ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع إذن الآن المؤلف قيد أكثر صح؟ في الأول قال أن الجزم في الأفعال صح؟ الآن خصص قال والجزم لا يكون إلا في الفعل المضارع واضح في الأول قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها واضح فجعل الجزم للأفعال لكن هنا قيد أو لا الجزم جعله لأي نوع من الأفعال المضارع طيب نحو لم يفز متكاسل اليوم حرب على من على الكسالة لم يفز متكاسل وهو صحيح لا يمكن أن يفوز متكاسل tidak ada keselam yang menangiskan dan ada dirham jika tidak menangiskan dirham jadi dirhaman jika kita menangiskan dirham jika kita menangiskan dirham jika kita menangiskan أو نعطيه رقم حساب البنك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لم يفز متكاسل من يعرب أين هو قم هذا <انت> صاحب البرنس لم حرف هي أو هي حرف لم حرف جزم ونفي واستقبال قلب قلب عفوا. <تصفيق> قلب لأن قلبة الزمن من مضارع إلى الماضي طيب يفز في المضارع مجزوم بلم وعلام جزم السكون هو العلامة الأصلية للجزم صح متكاسل مفعول بإجلس قم قم ارجع ارجع حاول مرة أخرى احنا ضيقنا عليك متكاسل فاعد صح مرفوع على مدرفع اضم الظاهرة على آخره متى تقدر الحركات لازل التعذر وممتات تقدر الحركات لأجل المناسبة وما ممتات تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. عندما يكون أخرية لازمة ويكون الثقل هكذا صح أحسن فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب وقسم مختص مختص بالأسماء وهو الخفض وقسم مختص بالأفعال وهو الجنزم طيب خلصينا هنا إن شاء الله.